أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة قبل ما تنزل الرحمة على عمري ويتبارك أنا كنت بوضع سيء ومزريم وحلو وصفة تخيل نفسك بغربة طويلة وإنت في دارك أبتعب لو أبشرح لك ظروفي واتعب أفكارك أنا كنت أدعي إن الله يشوف الحال في صرفاه وهبني خاص تبقى ربك الراحة وانا اللي احتري حدخة تلاشت الدنيا بعد مهلة نوارك سعادة ما لها اخر شعور كنت ما عرفة اذا هذه ما هي الجنة انا راضي بهانة